وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه هارون الرشيد لخلف الأحمر معلم ولده الأمين يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطه وطاعته لك واجبه فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائده تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه قومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشده والغضة نحن أمام مذهب من أحسن مذاهب التعليم وهو ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده أصبحنا اليوم في زمن يشكو فيه المعلم جفو طلابه ويشكو الرجل سوء خلق زوجته ويشكو الناس جميعا سوء تعامل بعضهم مع بعض ونرى كل واحد منهم يلقي باللائمه على غيره نرى في الواقع تغير الشارع من تغير البيت فالبيت لو لعب دوره التربوي الصحيح لما وصل المجتمع إلى ما وصل إليه ويأتي بعد البيت جهد المدرسة ذلك أن البيت يربي والمدرسة تعلم فالاب الذي يريد أن يربي ابنه تربية صحيحة إن اختار له معلما كفأ، فإن ذلك الولد جدير أن يقود المجتمع إلى بر الامان والسلام وبما أن الحياة تربية والتربيه ترغيب وترهيب فإن منهج هارون الرشيد منهج تربوي وهذا المنهج يتمثل في وصيته معلم ولده أبي الحسن الأحمر الذي كان عالما من علماء النحو والأدب واللغه في عصره إن وصية هارون الرشيد تعد منهجاً تربوياً للآباء والمربين لأن التربية تهدف إلى احداث نمو متكامل في شخصيات المتعلمين في المجالات العقلية البدنيه والنفسية والاجتماعية وفي النهاية لا بد من أن تحدث تغييرات إيجابية في سلوك المتعلمين في مجالات مختلفة كالمعرفة والقدرات والمهارات العقلية والمهارات النفس حركية والميول والاتجاهات والقيم وأنماط التكيف الشخصي والاجتماعي والانفعالي وإذا كان اختيار الرجل نصف عقله كما يقال فإن الرشيد اختار الكلمات التي ضمنها وصيته لمؤدب ولده بكل عناية فهو لم يسلم ولده إلى جاهل بالتربيه، ولم يسلمه إليه ليتخلص منه بل ينتظر من ابنه أن يكون في المستقبل قائد يعرف كيف يدبر الأمور وكيف يقدر طبقات الناس ويخاطب كل واحد بما يليق بمقامه والحياة معاملة وحسن أدب وذلك فإن الأب الحنون والحازم في الوقت نفسه أوصل أحمر بان يكون وسطا في ثوابه وعقابه ومما جاء في وصية الرشيد لولده أي يعلمه القرآن والأشعار والأخبار فهذا ديدن العرب أنهم يعمدون إلى تربية ابنائهم على كتاب الله حفظا وتفسيرا وتلاوة حتى تتشكل لديهم الهوية الدينية ويرتبطون بعقيدتهم ارتباطا راسخا وأما اللغة والنحو والأشعار فنعم العلوم تلك فعليها تبنى الهوية والانتماء وبها يتحقق للأمم البقاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المرؤة وقال أيضا تعلموا العربية فإنها من دينكم ويروى أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر يمجد وينجد وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام الشعر صوت القلب ولسان العاطفة وترجمان خلاجات الوجدان والشاعر طائر يحلق في كل جو ورسام حاذق تعبر ريشته من خلال أحاسيسه فترقص مع الفرح وتبكي مع الحزن فينعكس هذا التأثير على المجتمع خاصة إذا اعتمد الشاعر المعنى الرفيع من خلال حسه المرهف وسبكه في صيغته المناسبة وبذلك يدخل إلى قلب السامع ويؤثر فيه تأثيرا يكاد يرقى به في كثير من الأحيان إلى مستوى مشاعر الشاعر وأحاسيسه وميدان الشعر واسع في هذا المجال فكم أضرمت الحرب أبيات من الشعر وكم بسطت اكفا لم تتعود العطاء وكم أدمت المآقي التي قلما تبكيها الأحزان كم حملتنا أبيات من الشعر على أجنحة الخيال وكم هزت النفوس وأيقظت الوجدان قال أبو تمام في قيمة الشعر وأثره ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه وعقبت بسحائب فقال ابن الرومي أرى الشعر يحيي الناس والمجد الذي تبقيه أرواح له عطرات وما المجد لولا الشعر إلا معاهد ومن الناس إلا أعظم النخرات وقال آخر الشعر يحفظ ما أودى الزمان به والشعر أفضل ما يجنى من الكرم لولا مقال زهير في قصائده ما كان يعرف وجود كان من هرم وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتاكيد على وصل الخير امتدادا جيلا فجيلا